بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميد وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطر وهو بكل شيء عليم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 له ملك السماوات والأرض وإلى الله الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم فيه فالذين آمنوا منكم هُنَا أَيُّ وما وَمَا لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ مِنْكُمْ فَنُفِذَتْ مَوْعِدُهُمْ وَالَّذِينَ نُذِرَ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِيُخْرِجَكُمْ وَإِنَّ الله بكم لَرَحِيمٌ رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لَا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين من بعد وقاتلوا فقل له الله الحسن والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانون بين أيديهم وبعيمانهم بشرىكم اليوم فيها. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: لا نقتبس من نوركم. قيل رجعوا. فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنوا فيه الرحمة وظاهروا من قبله العذاب ينادونهم ما لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وترفصتم وارتبتم وغرتكم الاماني قوم امان يعذاجا امر لا يؤخر منكم في ديه من الذين كفوا مأواكم يومئلاكم وبئس المطير الم يأله الذين آمنوا أن تخشع ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاتقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 كفروا كنا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لا يروه وله ودينة وتفاهم بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل رعد أعجب الكفار عن ثم, ثم يهيج فترأه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب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 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ عَنَانِينَ يَغْضَنُونَ وَيَأْمُرُونَهُنَّ عَنِ الْبُغْضِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ بِذَلِكَ وَعَنَمِيزَ لَا النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريةهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُهُ رَخَّةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِرَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَهُهَا حَفَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ رَسُورٌ رَحِيمٌ لِأَنْ لَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يقدرون عَلَى شَيْءٍ وَأَنَّنَّ فضلَ اللهِ لاَ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ من الفضل العظيم